بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ذكرنا فيما سباق أنه إذا كانت وظيفة المصلي الصلاة إلى أربع جهات ولكن لم يتمكن إلا من بعض الجهات فحينئذ هل يجب عليه القضاء بعد خروج الوقت في الجهات التي لم يصلي إليها أم لا وقلنا بأنه تارة لا ينكشف الخلاف بل يبقى احتمال القبلة فيما صلى إليه واردين وتاره ينكشف الخلاف فان لم ينكشف الخلاف فعلى مسلك سيدنا قدس سره من كفايه الصلاه الى جهه واحده في حق المتحير واضح انه لا يجب القضاء وعلى مسلك المشهور من لزوم الصلاه الى ما تيسر من الجهات هناك من نفى وجوب القضاء جزمان لان المكلف أتى بالوظيفه المقرره في حقه وهناك من أوجب القضاء بلحاظ أن موضوع وجوب القضاء عدم الامتثال فمقتضى استصحاب عدم الامتثال وجوبه وهناك من شكك في وجوب القضاء نظراً إلا أن موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة الفعلية واستصحاب عدم الامتثال لا يثبت فوت الفريضة هذا إذا لم ينكشف الخلاف وأما إذا انكشف الخلاف فإن إن كشف أنه مستدبر للقبلة فعلى جميع المسالك يجب القضاء حتى على مسلك سيدنا قدس سره من أن وظيفة المتحير الصلاة إلى أي جهة وأما إذا كشف أنه أقصى اليمين أو أقصى اليسار، فعلى مسلك سيدنا قدس سره وجمعين عدم وجوب القضاء، لأن من اليمين إلى اليسار قبلة في فرضي. عدم الانكشاف حتى خرج الوقت بينما على مسلك المشهور أو المنسوب إلى المشهور هو وجوب القضاء هذا بالنسبة لما مضى ثم إن سيد العرواه قدس يسره ذكر مطلبان رابعا في المسألة وهو أن من كلف بالصلاة إلى أربع جهات فهل يلزمه الصلاة في خطوط متقابله أم يمكنه الصلاة في خطوط متداخله Wabi ibaratjen ukra, men kanet wadifet uhu salat ila arbaj djihat. Helijum kinohu ila arbaj zawaja ka imme. Emla jom kinohu afwen. Helijal izamuhu أهدلتنا يا سيدنا من كانت وظيفته الصلاه الى اربع جهات هل يلزمه ويتعين عليه ان يصلي الى اربع زوايا قائمه ام لا يلزمه ذلك فقد يقال بأن مقتضى العلم الإجمالي بوجود الكعبة في جهة من الجهات الأرباع أن يصلي إلى أربع زوايا قائمة بحيث يكون البعد بين كل جهة وجهة أخرى تسعين درجة لأنه إذا صلى بهذا الناح فمتى ما كانت الكعبة واقعة بين الضلعين أي بين الجهتين لم يكن منحرفا عن القبلة بأكثر من خمسة وأربعين درجة، لأنه إذا صلى في جميع الزوايا القائمة والمفروض أن المسافة بين كل جهة وأخرى تسعين درجة، فلو فرضنا أن القبلة واقعة في الوسط. أو قريبة من هذه أو قريبة من تلك فلن يزيد البعد عن القبلة الواقعية أكثر من خمسة وأربعين درجتان وهذا مغتفر بمقتضى ما بين المشرق والمغرب قبلة أما لو صلى إلى جهات متداخلة وليست متقابله كما لو فرضنا انه لم يصل الى سمك الشمال محضا وانما صلى ما بين الشمال والشرق واخرى ما بين الشمال والغرب وهكذا فانه بذلك قد تكون المسافه بينه يعني قد يكون البعد بينه وبين القبلة بمقدار تسعين درجة إذ لو صلى إلى ما يقارب جهة الغرب وصلى إلى ما يقارب جهة الشرق ولم يصلي إلى الشمال سمتان وكانت القبلة واقعة مثلاً في سمت الشمال فقد تكون النسبة بين موقع صلاته وبين القبلة شنو تسعين درجة لأجل ذلك قال صاحب ال... قال سيد العروة يمكن القول بأن من كانت وظيفته الصلاة إلى أربع جهات فيلزمه أن يصلي إلى الجهات المتقابلة بنحو الزوايا القائمة لكن سيدنا قدس سره علق على تعبير سيد العرواء بقوله الأولى بأن الاحتياط بالصلاة إلى الجهات المتقابلة ليس لزوميا وإن كان استحبابيا والسر في عدم لزوميته أنه إذا نظرنا إلى دليل ما بين المشرق والمغرب قبلة كله فمقتضى هذا الدليل أن يكتفي بالصلاة إلى ثلاث جهات لأنه إذا كان ما بين المشرق والمغرب حبلة كله أمكن للمكلف أن يحرز فراغ الذمة من الصلاة إلى الكعبة الواقعية بشنو؟ بالصلاة إلى ثلاث جهات حيث إن محيط الدائرة ثلاثمائة وستون درجة فمتى ما صلى إلى ثلاث زوايا؟ تبعد كل زاوية عن الأخرى مئة وعشرين درجات قطع بأنه صلى إلى جهة القبلة فلو أخذنا بإطلاق ما بين المشرق والمغرب قبله فيكفيه الصلاة إلى ثلاث جهات لكن حيث ورد ان يصلي الى اربع جهات حيث ورد ذلك ان يصلي الى اربع جهات علمنا ان الشارع تعبدا لا يكتفي بما اذا كان البعد اكثر من تسعين درجه صحيح لو عملنا بإطلاق ما بين المشرق والمغرب قبله لقلنا بأنه يصح أن, يصلي إلى يصح أن يصلي إلى ثلاث جهات لأنه لو صلى إلى ثلاث جهات فغايته أنه انحرف عن القبل ستين درجة أو أقل وهذا غير ضائر بمقتضى ما بين المشرق والمغرب قبلة كله لكن حيث ورد أنه يصلي إلى أربع جهات فمقتضاها تقليل مسافة البعد بين جهة الصلاة وبين القبلة الواقعية إلى ما لا يكون أكثر من تسعين درجه لظهور قوله يصلي إلى الجهات الأربع في الجهات المتعارف وهي سمت الشمال وسمت الجنوب وسمت المشرق وسمت المغرب فبعد أن اكتفى الشارع بهذا الحد وهو أن لا يزيد البعد عن تسعين درجه علمنا بذلك أنه لو صلى إلى الجهات المتداخلة ولم يصلي إلى الجهات المتقابلة حتى لو صار البعد تسعين درجة فإنه جنو لا يضره فهل ما ذكره سيدنا قدس سره تامون؟ في توجيه كلام سيد العرواء حيث قال سيد العرواء والاولى أن يكون على خطوط متقابلات يعني أن يصلي إلى الجهات الأربع بنحو زوايا قائمة تبعد المسافة بين كل واحد والأخرى كل واحد والأخرى. 90 درجة فعلق سيدنا قدس سر لكن الأولوية غير لزومية فيجوز أن يصلي على خطوط غير متقابلة بأن يصلي ما بين الشمال والشرق وما بين الشمال والغرب ثم ما بين الجنوب والغرب وما بين الجنوب والشرق ممكن فيأتي بالأربع كيفما اتفق مع رعاية الشرط المزبور أي شرط أعني عدم بلوغ الانحراف إلى حد اليمين واليسار بأن يكون انحرافه عن القبلة أقل من تسعين درجة وذلك لأن المستفاد من هذه الأدلة أي أدلة ما بين المشرق والمغرب قبلة ومن نفس هذا الدليل الدال على جواز الصلاة إلى الجوانب الأربعة نفس هذا الدليل أن ما بين المشرق والمغرب قبلة للمتحير لأنه إذا قال يصلي إلى أربع جهات مع أن الواقع هو ثمان جهات وليس أربع جهات لأنه قد تكون القبلة واقعة بين الشرق والشمال بين الغرب والشمال بين الجنوب والغرب بين الجنوب والشرق فالواقع هو جنوب ثمان جهات وليس أربع جهات فإذا دل النص على كفاية الصلاة إلى أربع جهات فقد دل بمدلوله الالتزام على ان ما بين المشرق والمغرب شنو قبلته، أي أنه لو انحرفت القبلة عن يمينه أو عن يساره لكان مغتفران. فنفس الدليل الدال على كفاية الصلاة إلى أربع جهات. وعدم لزومها إلى ثمان جهات هو بنفسه دال بالمدلول الالتزام على أن الانحراف عن القبلة بما بين اليمين أو اليسار مغتفرون وداخل في القبلة إذن فالدليل الدال على كفايه الصلاه الى اربع جهات متوافق مع الدليل الدال على ان ما بين المشرق والمغرب قبلتون ولازمه اغتفار الانحراف بما دون تسعين درجه الذي هو ربع دائره المحيط ومقتضى ذلك ذلك يعني شنو يعني الأدلة الدالة على ان ما بين المشرق والمغرب قبله وإن كان جواز الاكتفاء بثلاث صلوات إلى زوايا مثلث مفروض في دائرة الأفق بأن نفترض دائرة الأفق شنو مثلثا ذا ثلاثة أضلاع إذ البعد بين كل زاويتين منها حين إذن شنوه 120 وعشرون درجة فلو انحرف عن القبله فغاية أنه انحرف ستين درجة فلو كنا نحن والروايات الداله على أن ما بين المشرق والمغرب قبله لقلنا بكفايه الصلاة لا ثلاث جهات لكن النص وهو ما دل على لزوم الأربع قد دل على لزوم الأربع فيؤخذ بهذا العدد تعبدا ومقتضى هذا أنه لا يكفي الانحراف بأكثر من يعني تسعين بعبارة أخرى هي تنقسم إلى خمسة واربعين لا يكفي الانحراف بأكثر من تسعين درجة زي. وبالجملة فبعد البناء على ان ما بين المشرق والمغرب قبله فالصلاة إلى الجهات الأربع في خطين متقاطعين وإن تشكل منهما زوايا حادة يوجب القاطع بأن الانحراف كان دون تسعين درجة وقد, غرف وقد عرفت اغتفار الانحراف بهذا المقدار لكن اختيار النحو الأول أو لا بحيث يكون انحرافه شنو خمسة وأربعين درجة أو أقال هل هذا الكلام تام أم لا فقد يقال بعدم تمامية ذلك وأنه يلزمه لا أنه أولى يلزمه أن يصلي إلى الجهات المتقابلة يعني على خطين متقاطعين ولا يمكنه أن يصلي إلى الجهات المتداخلة وذلك أما وذلك سواء بنينا على مبنى سيدنا قدس سره او على مبنى غيره اما على مبنى سيدنا قدس سره الذي افاد بان الروايه اي روايه خراش الداله على لزوم الصلاة إلى أربع جهات ضعيفه سندين وغير منجبرة بعمل مشهور إذن فمقتضى ذلك أي مقتضى ضعف الرواية الرجوع إلى قاعدة وهي مقتضى منجزية العلم الإجمالي ومقتضى منجزيه العلم الاجمالي هو الصلاه الى ثمان جهات للعلم بان القبله في احدى الجهات الثمان لكن ورد لدينا ان ما بين المشرق والمغرب قبله كله فهل المستفاد من هذا البيان توسعت القبل واقعا وان القبل واقعا تتسع الى مائه تسعه بل الى مائه تسعه سبعين درجه بحيث يكفيه الصلاه الى ثلاث جهات أم أن هذه الروايات الدالة على أن ما بين المشرق والمغرب قبله وارده في شخص صلى لغير القبلة خطأا فأجاب الإمام بأنه إذا التفت فإن كان انحرافه عن القبلة عن يمينها أو عن يسارها كان مغتفران فهي في مقام تنزيل تنزيل هذا الفرد وهو الصلاه المنحرفه عن القبل يمينا او يسارا منزله الامتثال التام وبناء على ان مفادها هو الثاني فهي منصرفه الى الانحراف الذي لا يخل ها؟ بكونه مستقبلا عرفان لا إلى الانحراف الذي يصل إلى ما يقارب الجهة الثانية المقابلة بحيث لا يعد مستقبلا عرفان وبالتالي فغاية ما ورد من أن ما بين المشرقي والمغربي قبلتان اغتفار الانحراف بمقدار خمسة وأربعين درجة لا أكثر وبناء عليه فيلزمه بمقتضى منجزية العلم الإجمالي ان يصلي إلى أربع جهات متسامتة كي يحرز عدم الانحراف الفاحش عن القبلة يعني عدم الانحراف بأكثر من خمسة وأربعين درجة وقد تعرض سيدنا قدس سره في الجزء الثاني عشر في صفحة تسعة وثلاثين وأربعين إلى هذه الروايات الشريفة فقال قد يستند إلى صحيحة زراره. زرارة باب عشر من أبواب القبلة حديث اثنين عن أبي جعفر عليه السلام لا صلاة إلا إلى القبلة قلت أين حد القبلة قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله فإن ظاهر هذه الرواية شنو؟ توسعة القبلة واقعان لما يشمل ما بين المشرق والمغرب ومقتضى ذلك اغتفار اعفوا الاكتفاء بالصلاة إلى ثلاث جهاتين عند التردد ولكن سيدنا ذكر أن هذه الرواية معارضة بصحيحة زراره الثانية عن أبي جعفر باب تسعة من أبواب القبلة حديث ثلاثة قال استقبل القبلة بوجهك ولا, ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا فإنها يعني الرواية وإن وردت في قاطعية الالتفات أثناء الصلاة الا تدل على اعتبار الاستقبال فيما اذا كان الالتفات قاطعا كالفريضه زي. فقال بان هذه الروايه معارضه وهذه مقدمه لموافقتها للكتاب فالنتيجه انه لا توجد عندنا روايه تدل على توسعة القبلة شنو واقعان لما بين المشرق والمغرب للمعارضه نعم عندنا صحيحه معاوية بن عمار باب عشر حديث واحد سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبل يمينا او شمالا فقال له قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة وموثقة الحسين بن علوان العراقيين سموا علي شنو علوان دائما سموا علوان لا علوان ايه عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول من صلى على غير القبلة يعني هو ما صلى إلى القبلة من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان ما بين الاشرق والمغرب فظاهر هذه الروايات ليس توسعه القبلة واقعا لما بين المشرق والمغرب وإنما ظاهرها أنه لو صلى إلى القبلة خطأاً فإن الشارع ينزل صلاته منزلة الامتثال وحينئذ ينصرف عنوان ما بين المشرق والمغرب إلى البينية العرفية التي لا تتنافى مع صدق الاستقبال فمقتضى ذلك أنه يلزمه الصلاة إلى أربع جهات متسامتين هذا بالنسبة إلى هذا مبني على مبنى سيدنا قدس سره من ضعف رواية الخراش الدال على لزوم الصلاة إلى أربع جهات واما بناء على من بنى على تماميه الروايه ولو لعمل المشهور ولو لدعوى عمل المشهور بها فيقال حينئذين بأن لدينا دليلين دليلان لا دليلين ان لدينا شنو دليلين له دليل <تصفيق> لا ان لدينا انكال وجحيمه انكال وجحيمه ودتنا للجحيم ان لدينا يستشهد منصوب يعني يعني هذا اسم طبعا ان, طبعا إن طبعا. اسم ان شنو طبعا. اسم ان مؤخر هي ولدينا ظرف مقدم موعدي وخلاص فان لدينا دليلين الدليل الاول ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ولو فرضنا تماميه هذا الدليل على توسعه القبلة ومقتضى هذا الدليل كفاية الصلاة إلى ثلاث جهات للمتردد لكن خرجنا عن إطلاق هذا الدليل بالدليل الآخر وهو رواية خراش الدال على لزوم الصلاة إلى أربع جهات فإن مقتضى رواية خراش عدم الاكتفاء بأن يكون الفاصل مئة وعشرين درجة بل لابد من أن يكون الفاصل تسعين درجة فإن قلت كما في بعض الكلمات يربالك لا تسمع أي كلمات بأن قوله في صحيح زرارة ما بين المشرقي والمغربي قبلة كله بيان لحكم واقعي لأنه في مقام توسعه القبلة واقعا بينما قوله في رواية خراش يصلي إلى أربع جهات في مقام بيان الحكم الظاهري أي في فرض جهله بالقبلة فمقتضى العلم الإجمالي والاحتياط بالصلاة إلى أربع جهات فكيف يخصص دليل حكم واقعي بدليل بلي حكم ظاهري قلت إن المدلول الالتزامي لرواية خراش مدلول واقعي وليس ظاهري فإن الاكتفاء عفوا فإن لزوم الصلاة إلى أربع جهات دال بالمدلول الالتزامي على أن مستوى البعد لا يغتفر أن يكون شنو أكثر من تسعين درجة وهذا مدلول واقعي وليس ظاهريا فبمقتضى هذا المدلول خصصنا إطلاق صحيح زرارة الدال على ان ما بين المشرق والمغرب قبلة والنتيجة أنه على مبنى المشهور لابد من الصلاة إلى أربع جهات متقاطعة لأنه الأولوية غير لزومية هذا في التعليق على ما أفاده قدس سر. نقلنا أمس بندخل مسألة 12 ها؟ ندخل اليوم مسألة 12 هذا كان مقدمة لا. المسألة الثانية عشر لو كان عليه صلاتان فالاحوط أن تكون الثانية على جهات الأولى قد فرض سيدنا هذه المسألة في شرحه للعباره بما يرتبط بالمسألة السابقة وهو أنه من كانت وظيفته الصلاة إلى أربع جهات فصلى صلاة مثلا كان عليه صلاة الفريضة وصلاة الآيات مثلا فصلى صلاة الفريضة إلى أربع جهات فإذا جاء لصلاة الآيات فهل يلزمه أن يصليها إلى نفس الجهات التي صلى إليها صلاة الفريضة أو لا نقول هو صلى صلاة الفريضة إلى سمت الشمال وسمت الجنوب، وسمت الشرق وسمت الغرب يمكنه أن يصلي صلاة الآيات إلى ما بين الشمال والغرب وما بين الشمال والشرق وما بين الجنوب والغرب وما بين الجنوب والشرق والنتيجة أنه لم يصلي الصلاة الثانية إلى نفس الجهات التي صلى إليها الصلاة الأولى ففي مفروض البحث وهو من كانت وظيفته الصلاه الى اربع جهات لو صلى الى اربع جهات متسامته او متداخله هل يلزم في الصلاه الثانيه ان ان تكون كذلك ام يمكن ان يصلي الى جهات اربع بنحو اخر لكن المساله لا تنحصر بهذا الفار بل حتى على مبنى سيدنا قدس سره حيث ان مبنى سيدنا قدس سره ان المتحير يكفيه ان يصلي الى اي جهه فلو صلى الفريض الى جهه شاءها و اراد ان يصلي صلاه الايات او الصلاه المترتبه عليها هل يمكنه ان يصلي الى جهه اخرى او يلزمه ان يصلي إلى نفس الجهة التي صلى إليها الصلاة الأولى فالمساله كما تنطبق على من كانت وظيفته الصلاة إلى أربع جهات تنطبق على ما يراه السيد قدس سر وظيفة المتحير وهو الصلاة إلى أي جهة شاء فقد يقال باللزوم أي من صلى إلى جهة وأراد صلاة ثانية فلا بد أن يصليها إلى الجهة الأولى لماذا لأنه لو صلى إلى جهة ثانية لعلم اجمالا ببطلان إحدى الصلاتين لأن القبلتين مع أحد مع إحداهما دون الأخرى أو فقل لأن إحداهما لغير القبلة قطعا هذا التعبير أدق لأن إحداهما لغير القبلة قطعا بل في الصلاتين المترتبتين يعلم تفصيلا ببطلان الثانية كما إذا صلى الظهر إلى جهة الشرق وصلى العصر إلى جهة الغرب أو جهة الشمال فإنه يعلم قطعا ببطلان صلاة العصر إما لأنها لغير القبلة أو لعدم الترتيب بين الفريضتين ولكن سيدنا قدس سر أفاد بأنه لا لا يجب أن يصل الصلاة الثانية إلى نفس الجهة التي صلى إليها الصلاة الأولى لوجوه ثلاثه الوجه الأول بعد البناء على التوسعة في أمر القبلة بالنسبة إلى المتحير شون التوسعة؟ توسعة بهذا النحو وأن ما بين المشرق والمغرب قبلة في حقه كما يفصح عنه نفس دليل الاجتزاء بالجهات الأرباع فلا علم ببطلان شيء من الصلاتين لا الاولى ولا الثانيين لا اجمالين ولا تفصيلاً بل كلتاهما محكومة بالصحه وانها واجده لشرط الاستقبال لانه اذا صلى الصلاه الاولى الى اربع جهات متسامته وصلى الصلاه الثانيه الى اربع جهات متداخله فبالنتيجه لا علم له لا ببطلان الاولى ولا بطلان الثانيه ما دام ما بين المشرق والمغرب قبلتون فان كانت الكعبه مع الثانيه فقد وقعت الاولى ما بين المشرق والمغرب وان كانت الكعبه مع الاولى فقد وقعت الثانيه ما بين مشرق والمغرب فلا علم بالبطلان لا في الأولى ولا في الثانية لا إجمالا ولا تفصيلا لأن الانحراف في كل منهما إلى ما دون اليمين والشمال فلا وجه لرعاية الاحتياط المزبور طبعا هذا الوجه يتم بناء على من صلى إلى أربع جهات ثم صلى الثانية إلى أربع جهات أخرى أما على مبنى قدس سر من أن وظيفة المتحير أن يصلي إلى جهتين، فلو صلى الصلاة الأولى إلى جهة وصلى الصلاة الثانية إلى جهة معاكسة فإنه حينئذ يحصل له العلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين، بل العلم التفصيلي ببطلان الثانية إن كانت ما <تصفيق> الحمد لله ربنا. <يا> مالي؟ رب العالمين